بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفًا مطهرة فيها كتب قيمة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 الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها انهار خالدين فيها ابدا قالين فيها ابدى الرضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه